والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فسقناه بَلَدٍ فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور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 إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى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 فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جلد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك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 إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفًا فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إلَّا مَا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 ام اتيناهم كتابا فهم على بينه منها بل ان يعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا